وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من ر و ا ي ة ع ك ر م ة ا بن خالد عن ابن عمر وخرجه مسلم من طريقين آ خ ر ي ن عن ابن عمر وله طرق أ خ ر ى عنه وقد روي هذا الحديث من ر و ا ي ة جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج حديثه ا ل إ م ا م أ ح م د والمراد ق سبق د في ح د ي الذي ث ا ا قبله ل ل ذكر إ س و ا ل م من هذا الحديث أ ن ا ل إ س ل ا م مبني على هذه الخمس فهي ك ا ل أ ر ك ا ن والدعائم لبنيانه وقد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب ا ل ص ل ا ة ولفظه بني ببنيانه البنيان يثبت البنيان بدونها تمثيل الإسلام دعائم والمقصود الإسلام ودعائم الخمس فلا على خمس فذكره هذه و ب ق ي ة خصال ا ل إ س ل ا م كتتمه البنيان ف إ ذ ا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس ف إ ن ا ل إ س ل ا م يزول بفقدها جميعها بغير إ ش ك ا ل وكذلك يزول بفقد الشهادتين والمراد الشهادتين بالشهادتين بفقد ا ل إ ي م ا ن بالله ورسوله وقد جاء في ر و ا ي ة ذكرها البخاري تعليقا بني ا ل إ س ل ا م على خمس إ ي م ا ن بالله ورسوله وذكر ب ق ي ة الحديث وفي ر و ا ي ة لمسلم على خمس على أ ن يوحد الله وفي ر و ا ي ة له على أ ن يعبد الله ويكفر بما دونه وبهذا يعلم أ ن ا ل إ ي م ا ن بالله ورسوله داخل في ضمن ا ل إ س ل ا م كما سبق تقريره في الحديث الماضي و أ م ا إ ق ا م ا ل ص ل ا ة فقد وردت أ ح ا د ي ث م ت ع د د ة تدل على أ ن من تركها فقد خرج من ا ل إ س ل ا م ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك ا ل ص ل ا ة وروي مثله من حديث ب ر ي د ة وثوبان و أ ن س وغيرهم وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث ع ب ا د ة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة تترك متعمدة فمن تركها متعمداً فقد متعمدا من الملة تركها خرج وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م وعموده ا ل ص ل ا ة فجعل ا ل ص ل ا ة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إ ل ا به ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه وقال عمر لا حظ في ا ل إ س ل ا م لمن ترك ا ل ص ل ا ة وقال سعد وعلي بن أ ب ي طالب من تركها فقد كفر وقال عبد الله بن شقيق كان أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا ترك ه كفر غير ا ل ص ل ا ة وقال أيوب السختياني ت ر كفر الصلاة ك لا يختلف فيه وذهب إ ل ى هذا القول ج م ا ع ة من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك و أ ح م د و إ س ح ا ق وحكى إ س ح ا ق عليه إ ج م ا ع أ ه ل العلم وقال محمد بن نصر المروزي هو جمهور أهل قول الحديث وذهب ط ا ئ ف ة منهم إ ل ى أ ن من ترك شيئا من أ ر ك ا ن إ س ل ا م ا ل خ م س ة عمدا أ ن ه كافر بذلك وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو, رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكيه ة وخرج و الدار ر قطني ي غ من حديث أبي هريرة قال قيل قال ي الحج ر س و الله ا ل في كل عام قال لو قلت نعم لوجب عليكم ولو وجب عليكم ما أ ط خ ت م و ه ولو تركتموه لكفرتم وخرج الجوزاء طريق عمر النكري اللالكائي قال حدثنا حماد مالك ابن عباس مؤمل زيد أبي من بن عن بن عن عن ولا أ ح س ب ه إ ل ا رفعه قال عرى ا ل إ س ل ا م وقواعد الدين ث ل ا ث ة عليهن أ س س ا ل إ س ل ا م ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و ا ل ص ل ا ة وصوم رمضان من ترك منهن و ا ح د ة فهو بها كافر حلال الدم وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا, كافر ولا يحل دمه ورواه ت ج د ه ك ث ي المال فلا فلا يزال كافرا بذلك يزكي ل يحل د م ورواه ق ت ي ب ة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرا ورواه سعيد بن زيد أ خ و حماد عن عمرو بن مالك بهذا الاسناد مرفوعا ة و ق ل م ن ترك منهن و ا ح د ة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله ولم يذكر ما بعده وقد روي عن عمر ضرب ا ل ج ز ي ة على من لم يحج وقال ليسوا بمسلمين وعن ابن مسعود ان تارك الزكاة ليس بمسلم وعن أ ح م د ر و ا ي ة أ ن ترك ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة خ ا ص ة كفر دون الصيام والحج وقال ابن ع ي ي ن ة ا ل م ر ج ئ ة سموا ترك الفرائض ذنبا ب م ن ز ل ة ركوب المحارم وليس سواء ل أ ن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال م ع ص ي ة وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر وبيان ذلك في أ م ر إ ب ل ي س وعلماء اليهود الذين أ ق ر و ا ب ن ع ة النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه ا ل وقد وإسحاق السجود وترك السجود استدل أحمد لآدم تارك الصلاة إبليس بترك على ل ل كفر بكفر أعظم مسلم وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ق ر أ ابن آ د م ا ل س ج د ة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أ م ر ابن آ د م بالسجود فسجد فله ا ل ج ن ة و أ م ر ت بالسجود ف أ ب ي ت فلي النار واعلم أن هذه الدعائم الخمسة أن هذه بعضها مرتبط ببعض وقد روي أ ن ه لا يخبل بعضها بدون بعض كما في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د عن زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع أتى يأتي فرضهن بثلاث بهن عنه جميعا في فمن الله يغنين الإسلام شيئا الصلاة والزكاة لم حتى والزكاة وعن ص و وحج البيت وهذا مرسل وقد روي م رمضان مرسل البيت ز ي ابيه د ة عن عمارة ا ن عن ن حزم ا ل ب صلى ل ل ا عن ل وسلم ي ه وروي ع ع ث م ابن ن عمر ط ا الخرساني ابن ء عن عن أبيه ع عن قال ق الدين رسول وسلم الله صلى الله عليه ل ا خمس لا ي ق ف ل الله منهن شيئا دون شيء ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا عبده ورسوله و إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتبه ورسله و ب ا ل ج ن ة والنار و ا ل ح ي ا ة بعد الموت هذه و ا ح د ة والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل الله ا ل إ ي م ا ن إ ل ا ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة طهور من الذنوب ولا يقبل الله ا ل إ ي م ا ن ولا ا ل ص ل ا ة إ ل ا ب ا ل ز ك ا ة فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الايمان ولا ا ل ص ل ا ة ولا ا ل ز ك ا ة فمن فعل هؤلاء الاربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجه ولم يحج عنه بعض اهله لم يقبل الله منه الاربع التي قبلها ذكره ابن ابي حاتم وقال س أ ل ت ابي عنه فقال هذا حديث منكر يحتمل أ ن هذا من كلام عطاء الخرساني قلت وقال القبول الظاهر لحديث ابن عمر وعطاء من جلة علماء الشام وقال ابن مسعود من لم يزكي فلا صلاة له ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة تفسيره بتركه ابن وعطاء ابن هنا يراد أنه به عمر من من من ونفي نفي مسعود يزكي وجوب و إ ن م ا يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى والمباهاه به للملائكه فمن قام بهذه ا ل أ ر ك ا ن على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك و إ ن كان لا يعاقب على ما أ ت ى به منها عقوبة تاركه بل ت ب ر أ به ذمته وقد يثاب عليه أ ي ض ا ومن هنا يعلم أ ن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها ا ل إ ي م ا ن تكون م ا ن ع ة من قبول بعض الطاعات ولو وسلم يوما وقال الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة كان أركان ذكرناه كما بهذا من من أربعين بعض شرب من أ ت ى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن يوما وقال أ ي م ا عبد أ ب ق ى من مواليه لم تقبل له ص ل ا ة وحديث ابن عمر يستدل به على أ ن ا ل إ س م إ ذ ا شمل أ ش ي ا ء م ت ع د د ة لم يلزم زوال ا ل إ س م بزوال بعضها فيبطل بذلك قول من قال إ ن ا ل إ ي م ا ن لو دخلت فيه الأعمال لزم ل أ ن يزول بزوال عمل مما دخل في م س م ى ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمسه دعائم ا ل إ س ل ا م ومبانيه وفسر بها الإسلام في حديث جبريل وفي وسلم في فيه ففسره الإسلام سأل الإسلام الخمس جبريل أعربيا بها بن عبيد الله الذي فيه أن سأل النبي بهذه الله الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له الذي طلحة صلى حديث حديث أن عن ومع هذا فالمخالفون في ا ل إ ي م ا ن يقولون لو زال من ا ل إ س ل ا م خ ص ل ة و ا ح د ة أ و أ ر ب ع خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من ا ل إ س ل ا م وقد روى بعضهم أ ن جبريل عليه السلام س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع ا ل إ س ل ا م لا عن ا ل إ س ل ا م وهذه ا ل ل ف ظ ة لم تصح عند أ ئ م ة الحديث ا د و ن ق ه منهم أ ب وقد زرعة الرازي ومسلم بن وأبو جعفر ع الحجاج ومسلم ل وأبو بن ي ي وغيرهم ل و ق ضرب العلماء مثل ا ل إ ي م ا ن بمثل ش ج ر ة لها أ ص ل وفروع وشعب فاسم ا ل ش ج ر ة يشمل ذلك كله ولو زال شيء من شعبها وفروعها وإنما زال لم يزل الشجرة يقال شعبها عنها اسم الشجرة وإنما يقال هي شجرة ناقصة شيء شجرة هي من أ و غيرها أ ت م منها وقد ضرب الله مثل ا ل إ ي م ا ن بذلك في قوله تعالى ضرب كشجرة وفرعها ربها والمراد طيبة طيبة ثابت بإذن بالكلمة الله مثلا أصلها السماء أكلها التوحيد كلمة كل كلمة في تؤتي حين و ب أ ص ل ه ا التوحيد الثابت في القلوب و أ ك ل ه ا هو ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ا ل ن ا ش ئ ة منه وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمرها لم اسم الثمر بالنخلة ولو زال النخلة يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية وإن الفروع عنها كانت ناقصة وإن فروع أو أو شيء ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا مع أن الجهاد افضل ب ن أن عمر مع هذا الجهاد أ ا ل أ ع م ا ل وفي ر و ا ي ة أ ن ابن عمر قيل له فالجهاد قال الجهاد حسن ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم م الإمام أحمد وفي حديث معاذ بن جبل أن رأس الأمر خرجه رأس جبل ا ا ل ل إ أن حديث وفي بن س وعموده ا ل ص ل ا ة و ذ ر و ة سنامه الجهاد ولكنه ذ ر و ة سنامه أ ع ى شيء فيه و ل ليس من دعائمه و أ ر ك ا ن ه التي بني عليها وذلك لوجهين أحدهما أن الأركان الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ليس بفرض عين بخلاف هذه العلماء كفاية بخلاف والثاني عين ليس فرض بفرض أن الجهاد لا يستمر فعله إ ل ى آ خ ر الدهر بل إ ذ ا نزل عيسى عليه السلام ولم يبق حينئذ م ل ة غير م ل ة ا ل إ س ل ا م فحينئذ تضع الحرب أ و ز ا ر ه ا ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه ا ل أ ر ك ا ن ف إ ن ه ا و ا ج ب ة على المؤمنين إ ل ى أ ن ي أ ت ي أ م ر الله وهم على ذلك والله أعلم